عن الرحيم أيها الأخوة إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه ثمانية آلاف ومائة واثنى عشر وعند ذلك قالوا أما نفعل ذلك في معكوبة على مثله نفس الصفات وغير ذلك قال ان الله لا يرى وان القرآن مخلوق وانه تعالى ليس فوق العالم وانه لا يقوم به علم ولا قدره ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا نشئه ولا صفه من افتئات وان عدلهم اذا استعصى صحيح تجريد الله من صفات هل صغير وحد الله يعني جردهم من سفاك لأنك إذا أثبت له سفا مثرته بغيره وحينئذ لم تكن موحدا لأن التوحيد مبناه على امرين على النفي والاثبات لأنهم موحد وحد فلا توحيد في إثباث فقط ولا توحيد في نفس فقط لأن النفي المجرد تعطيه والاثبات المجرد لا يمنع المشاركه فلا توحيد الا بنفي واثبات مفهوم فاذا قلت لا قائم هذا نفي اشمعنا اذا نفيت القيام عن كل احد فهو تعطيه واذا قلت زيد قائم هذا اثبات لكن هل يمنع أن ها؟ يمكن ايضا عمر قائم خالد قائم بصر قائم وإذا قلت لا قائم إلا زيد صار الآن توحيد جالت القائم واحدا وهو زيد ومثل لا إله إلا الله هؤلاء يقولون إن التوحيد أن لا تسأل لا تنفت لله ستة ابدا بسم الله العالمين لا سمع ولا بصر ولا قدره ولا حياة ولا علم ولا شيء غيره نعم وان عقلهم فمن مضمونه ان الله لم يشاء جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا خلقها ولا خلقها كلها كلها ولا هو قادر عليها كلها كلها, كلها بل عندهم أن افعال العباد لم يخلقها لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها ولم يرد الا ما امر به شرعا وما سوى ذلك فانه يكون بغير مشيئه فقد وافقهم على ذلك مسئول بغير مشيئته هذا العدل يقول الله ما يشاء كل شيء ممكن كل شيء يشاءه الله افعال العباد لا يشاءه ولا خلق, ولا خلق كل شيء أفعال العباد ما خلقها يا جماعه اتقوا الله قال نعم لو كان الله يشاء وافع ويخلقها ثم يعذبهم هذا ظلم فإذا قلنا لم يشاءها ولم يخلقها ويعذبهم دانا جميعا لن يشاءوها و وأوجدوها فارد ذلك عدلا شوف كيف هذه يمكن لجهزه العامه الحدث بالحديث وش يستوجب يوافق على طول يقول صحيح كيف الله يشاء افعاله ويخلق افعالهم يعذب عليها هذا ظلم فهم قالوا هذا ظلم اذا فالله عز وجل لم يشاء افعال العبد ولا خلق ونقول لهم ردا على قولكم هذه الحقيقه التعطيل وتنقص للخالق ان يكون في ملكه ما لا. ما لا شاء ما لا يشاء ولا يريد او ان يكون هناك خلق لم يقم به وليس الله هو الذي خلق ما نغيب الله خالق كل شيء ثم نقول ان الظلم منتف بامرين معقول ومنقول أما المعقول فلأن الله تعالى اعطى الانسان عقلا يدرك به ويعرف به ما يضره وينفعه اليس كذلك ليس كبهيمه له عقل يتصرف ولم يحفزه عن عقله ابدا واما المنقول فقد ارسل اليه الرسل وبين له الحق من الباطل واقام عليه الحجه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل الظلم الحقيقي أن نقول لك افعل ثم تفعل ثم يعاقبه أما أن يقول لا تفعل ثم تفعل فيعاقبه فهل هذا قول؟ أبدا لو أن رجل قال لولده لا تفعل ثم فعر فعاقبه لعده الناس عجلاً لظلماً عجلاً وتقويماً لهذا لبع فانظر إلى تلبيثهم وليعبد الله ومجادلته. وإلى باطلهم نعم وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة فيه. ويقولون إن الله تعالى لا يريد إلا ما أمر به فقط فجعلوا الإرادة بمعنى الأمر الأمر الشرعي وهذا باطل لو قلنا لا يريد إلا ما أمر به شرعا لكان أكثر الناس آه. يعملون بغير إرادة لان لأن تسع تسنيه وتسع تسعين بالألف كلهم لا يمثلون مراد الله الشرعي ولا شك ان هناك فرقا بين الرضا الذي هو التابع للأمر وبين المشيئه الشاملة لما أمر به وما لم نأمر به طيب وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة المفيد وبي جعفر قوسي وامثالهن, وامثالهن وامثالهن وامثالهن وبي هذا تبطير على هذه الطريقة الشيخ رحمه الله عبر هنا بالشيعة، هو الأول عبر بالروافق فهم شيعة لحسب قولهم إنهم سيعة لعلم وبطالب وهم روافق لأنهم رفرون زيد بن علي بن حسين رحمه الله حين اجتمعوا إليه وقالوا ما تقول في أبي بكر عمر فأثنى عليهم خيرا وقال هما وزيرا جد من يعني بجده الرسول عليه الصلاة والسلام فلما قال ذلك رفضوه وعتذلوه ومن ثم سموا راثرة والحقيقه ان اهل السنه والجماعه هم شيعا على النبي رضي الله عليه وسلم ومن امن علي آل البيت لأن لان المؤمن المؤمن هو ولي لكل مؤمن قال الله تعالى ان بعضهم اولياء بعض فكل من كان اكثر ايمانا بالله عز وجل فإنه أكثر ولاية للمؤمنين من آل البيت، ولغيره. وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه فريء مما ينسب إليه من هذه الاقوال الباطلة، بل إنه رضي الله عنه حرق غاليتهم بالنار. لما جاءوا إليه وقالوا له أنت الله؟ اعوذ بالله؟ ما صبر؟ أمر بالأخاذيد فخده. وبالحطة بثلثمع ثم ألقاهم في النار شر قتله ولذب الله لانهم جعلوه إلها جعلوه إلها والذين لا يجعلونه إلها باللطف قد يجعلونه إلها بالمعنى ويعتقدون أنه مدبر للكون وأنه ما من ذره في الأرض ولا في السماء إلا والذي يدير يديرها علي بن أبي طالب قتب الاقطاب وعلى كل حال فنحن نقول نشهد الله عز وجل على محبة المؤمنين من آل البيت ونرى أن المؤمن من آل البيت له الحق علينا الحق الأول إيمانه والثاني قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرى أنهم ما شرفوا إلا لقربهم من رسول عليه الصلاة والسلام وليس رسوله وليس شرف بهم بل هم شرفوا بقربه ونرى أيضا أنهم مراتب ومنازل وأنهم وإن تميزوا بهذه الخصيفة وهي القرب من الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يعني ذلك أن لهم فضل المطلق على من فضلهم في العلم والإيمان فأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم هؤلاء أفضل من علي بن ابي طالب الفضل المطلق وإن كان علي بن ابي طالب يمتاز عنهم في بعض الخصوصيات لكن هذا لا يزال منه التقطير المطلق وهذا وه... لازم محتفينه المطلق لأن هناك فرق هناك فرق بين الإطلاق وبين التقييد، نعم نعم نعم هو رضي الله عنه إن هذا أعظم عقوبة مثل ما فعل ابو ذكر في تحريق في الأمر بتحريق اللوطي وإن كان الإنسان قد يخفى عليه بعض الشيء أحيانا ولهذا المعباد قال لو ان يعني انه في مقام علمنا بن ابي طالب لقتله النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه وما احرقتهم بالنار لان النبي صلى الله عليه وسلم لها أن يعذب بالنار فقيل انه قال ما اسقط ابن الفضل على الهناء يعني على العيب والخطا نعم ولأبي لابي هذا تفسير على هذه الطريقه لكن يضم إلى ذلك قول, قول الإمامية الاثني عشرية الاثني عشرية الاثني عشرية فإن المعتجرة ليس بهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة بكر وعمر ورثمان وعلي ومن أصول معتجلة مع الخوارق إنفاذ إن الوعيد في الآخرة وأن الله لا يقبل في أهل كبائر شفاعة ولا يصرد منهم أحدا من النار ولا ريب أنه قد رد عليه طوائف, طوائف من المرجئه والطوائف ولا ريب ان قد رد عليه من والكرامية والكلابية واتباعهم فاحتن متاركا وعساؤه عصى حتى صاروا في طرفين نقيض نعم كما قد وصل كما قد بسط غير هذا الموضوع نعم وهذا يكون احيانا يرد بعض الناس على بعض البدع ولكن يكون في طرف نقيب على آخرين يأتي ببدعه يأتي ببدعه مثل ما ذهب إلى بعض الناس من أنه ينبغي في عاشورة التوسع على الأهل ويدخل الفرح والسرور ليقابل بذلك الرافضة الذين يجعلون يوم عاشورة يوم غم وحزن وهذا خطر لأن البدعة لا يجب أن تقابل في بدعة بل يكفي في البدعه لمنعها أن تقول هذا غير مشروع وكل بدعة ضلال وأما أن تجد شيئا يقابلها فلا يمكنها. لا يمكن لا يمكن لا يذهب البدعة إلا السنة فقط اللهم استهدوا قال المولد رحمه الله تعالى والمقصود أن مثل هؤلاء يتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بيئسان ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم وما من تفكير من تفاكيرهم الباطلة إنا وإطلاقهم يظهر من وجوده كثيرة وذلك من جهتين شاركا من العلم لفساد قولهم وشاركا من العلم لفساد ما فسروا به القران إما دليلا على قولهم أو جوابا عن المعارض لهم ومن هؤلاء من يكون حصل العباره فصيحا ويجسل بجع في سلامه وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف كصاحب الكشاف ونحوه حتى انه يروج على خلق يا لا يعتقد الباطل من كساسيرهم الباطلة ما شاء الله وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أسولهم التي التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك ثم وذلك لأنهم كانوا أقوية الأساليين فتجد ظاهرة خلامهم أنه جيد وليس فيه شيء لكنهم يدرسون فيه السم فهؤلاء الذين ينقلون من تفاصيلهم ما ينقلون وهم يعلمون فساد قولهم معناها أنهم اغتروا في أساريبهم وألفاظهم ولم يهتدوا إلى إلى ما كانوا عليه من الباطل وقد سبق لنا أن سبب ذلك أنهم كانوا يعتقدون رأيا ثم يستدلون لرأيه أو يستدلون بنصوص الفتاة والسنة على ماذا لا تدل عليهم إنعم ثم انه بسبب تطرق هؤلاء وظلالهم تطرف هؤلاء فإن له بسبب تصرف هؤلاء وظلامهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاتفة ثم القرامطة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك وتفاقم الأمر في الفلاتفة والقرامطة والرافضة فإن فسروا تستروا القرآن بأنواع لا يقضي, لا يقضي منها العالم عجبا تصير الرافضة كقولهم نعم عن... نعم ثبت يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر، ولئن أشركت لئن أشركت لا يحبطن ما يعني لجنو أبو بكر وعمر هما يدا يدان لأبي له. إن الله لا. وهذا مما يدل على أن الرافضة الحقيقة عندهم من الغل والشق على الصحابة رضي الله عنهم، بل وعلى دين الاسلام ما يتسترون بظاهر حالهم من أنهم مسلمون وأنهم أهل الإسلام وهم العيد بالله في باطن امرهم من أشد الناس عداوة وضغضا صلى الرسول عليه وسلم. والسلام فرجل يقول إنه مؤمن وإنه مسلم ثم يقول إن هذه الآية نزلت في ابي بكر وعمر أشرف الأمة على إطلاق أبو بكر وعمر وإذا كان مثل هذه الآيات تنزل عليهما فما بقي للمسلمين شان بعد ذلك نعم نعم أقول بعض خارجين أن الرافرة خارجين مستثنين من سرط اللحظة والسبيل ومثلون يعني ليس من السرط لماذا؟ يرونهم خارجين عن الإسلام والرسول عليه السلام يقول سترتبط هذه الامه فهم يقولون خارجون عن هذه الامه الا اي انسان يقول الصحابه كلهم ارتدوا الا قليلا والذي يقول ابي بكر وعمر مات على النفاق وانهما خالدان مخلدان في نار جهنم هل هذا الا سقيم الله ورسوله ما بعد هذا كفر كفر ولهذا اخشى حساب إن قائل هذا القول لا شك في كفره بل لا شك في كفر من شك في كفر كل ليشك كنا كافر هو كافر هنا لان لا اشراق صلاح بطل اي بين ابي فطر وعمر وعلي منذر وعلي في الخلافه وَإِنَّ اللَّهَ ان الله يعلمكم لمن بالله في العبادة. ولقد اتى اليك والذين من قبلك لين اشرفت لا يحتفل نعم هم قلنا لان شرف بين هؤلاء الثلاثة به الخلاف ها كيف واما ها عندنا المشرق مقدم على الناسك يعني معناها إن جعلتهم خلفاء إن جعلتهم خلفاء فإن عملها يف، يح... نعم وعلى هذا فقد حرف القرآن أعظم سحيفة ريالي بالله نعم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة في عائشة قاتل أحمد الله قاتل أحمد الله الذي يقول هذا موسى لقوله ومع ذلك قالوا إن المراد عائشة أمرنا الله تعالى أن نذبحها قاتل أحمد الله يعني انا عندي اي انسان يشوف من هذا التفاصيل ما اشوف حسن الجمعه العباد لله ولا يشوف اي حتى ما عندهم ولا حياة كيف لا يستحيون من عباد الله واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره وان من موسى حتى نزل كلام رب العالمين على هذا المعالم الله اكبر نعم المتاخرين ياخذون من المتقدمين ويجادلون عن ليس هذا الصحيح ليس هذا بالصحيح وانا رايته امرا عجبا منهم لكنهم من كلهم يقول ابو بكر كافر وعمر كافر وعثمان كافر وعلي كافر الثلاثه الأولون قالوا كفره لأنهم ضلوا والرابع علي لأنه لم يدافع عن الحق واستسلم للباطل فكفر لذي بالباطل نعم ش الله يقول لا, لا. علي أفضل الذي بطل. نعم. أفضل؟ أما تفريلا مطلق فكذب. تفريلا على أبي بكر عمر تفضيلا مطلقا هذا كذب ليس بصلاة. وأما تفريلا في بعض الأحيان في بعض الأمور لقربة من رسول عليه صلى والسلام فهذا حق قد ما في شيء من الأشياء. أما الله علي. ما أتراق الله عليه ما أتراق فيها. لكن لا تجد قوما يقولون إن علينا أفضل من ابي بكر عمر إلا وقلوبهم تنطوي على أنه أفضل حتى من الرسول عليه الصلاة والسلام لكن ما توصل نعم هذا رد في ما في شكل ما في الشكل لكن قد يقول أنه أفضل من في قرابه في من الرسول عليه الصلاة والسلام نعم فقاتلوا أئمة الكبر طلحة الزبير مرج البحرين كيف هذا يستقيم؟ وَإِنَّكَتْهُ أَيْمَانَهُمْ بَعْدَهِمْ وَطَعَنُوا فِي فقاتلوا فَقَاطِلُوا أَئِمْ لَحِكُمْ هذا المؤهدين لعاهد المرسول عليه الصلاة والسلام والحكم ينسحب على غيرهم بالقياس إنما الآية ما, هي ما, ما, هي ما, ما أراد هؤلاء المحرفون ورياد بالله لكنهم لا يبالون ولا يستحلون لا من الله ولا من عباد الله ولا من أحد نعم مرج البحرين علي و اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين و كل شيء <تصفيق> الله مرج البحرين و بينهما برزخ لا يبغيان فبأيال عربكم و تكلم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان طيب إذا كان بينهما برزخ لا يبغيان شون هو علي مع, مع فهرين و تقيام بينهما برزخ نعم لكن هذا صحافة مثل ما درجت الشيخ رحم الله يقضي العالم منه العجب من سوء الفهم وسوء القصد يعني جاء من بين أمرين بين سوء الفهم وبين سوء القصد كفاخر هذا وطيب من مرابب بالبحرين قال العلماء ما معناه المرابب هنا المالح والعذر والبرزخ الذي بينهما قيل إنه ما يرى عندما صد النهر في البحر فان النهر ياتي من دافع عنده قوه أمامه مثلاً مثلا شيء طويل ما يمتزج بالبحر عند المصب وقال بعض اهل العلم ان مراد بالبرزخ الذي بينهما هو اليابس من الارض وان هذا من قدره الله عز وجل لان الارض كرويه وكيف ان الله عز وجل امسك هذا البحر فيها حتى لا يرد مع أن يطغى على اليابس وقال بعضهم إن هذا البرزخ إنه برزخ دقيق بين البحار بين البحر المحيط والبحار الاخرى التي تعتبر كاخ الجام بالنسبه لهم ان بينها برزخ ويقولون انه يحس به بالاسماء التي تعيش في هذا ما تعيش في الثاني او بالعكس وهذا يدل على أنها متنوعة على الرغم من أنها متلاصقة فبينهما الضرقة فهذه ثلاث تقاويل في معنى هذا ولم يقول أحد من أهل العلم لا السابقون واللاحقون لم يقول إن مراد به فاطمة وآله بن أبي لكن هذه المصرافات الرافضة نعم وكل شيء احطيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب عما يتكلم أين هذا فيه. من الله؟ كل شيء نحطيناه في إمام مبين أي في كتاب يأتم به إنسان ويأخذ به ويرى ويشاهد عمل أين هذا من علي بن ابي طالب نعم لا شيء لكن هم يقولون علي إمام علي الامام ومبين فصيح مظهر الحق فكل شيء احصاه الله بهذا الرجل كل شيء احصيناه كائن في امام مبين وهذا واضح انهم يدعون ان علي بن ابي طالب يعلم يعلم الغيب يعني يقال كل شيء احصيناه اينما مكانه في هذا الامام كائن في هذا الامام فعلى هذا يرون، فعلى هذا يعتقدون أن عند علي بن ابي طالب من علم الغيب والشهادة ما عند ما عند الله، فكل ما أحتوى الله من الأمور، فإنه كائن ها في هذا العلم، في علم علي بن أبي طالب. ما هو بروه؟ هو الطائفين. هنا، لا هذا ما كفنه. وكل شيء نعم يمكن حرفونهم أو يقولون كل شيء أحسناه جملة مستقلة وفي إمام مبين جملة أخرى نعم عما يتساءلون عن النبع العظيم علي بن أبي طالب أعوذ الله نعم على هذه الحال عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وهذا علي ماذا لأن الناس مختلفون فيه ما بين النابح وقادح ومحب ومضغط ولكن هل علي نبأ نعم ولا من به ثم هذا الخلاف الذي هم فيه مختلفون كائن ولا سيكون كائن الذي هم فيه مختلفون ما قال هم فيه يختلفون أو سيختلفون وعلم جيطالك حين المزلاء ما اختلف الناس فيه نعم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاة رافعون هو علي ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع اهل العلم وهو تصدق تصدقه تصدقه تصدقه صدقه بخاسمه في الصلاة وكذلك قوله أولئك عليهم طيب هل هذا الصحيح ما أبدا ما هو الصحيح إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا كل مؤمن كل مؤمن فإنه ولي لله ورسول نعم الله ولي الذين آمن والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا ولي كل مؤمن وأنا أولى كل مؤمن من نفسه فهذه الولايات الضغيرة ولا غريب أن علي بن طالب له حظ من هذه الآية كغير من المؤمنين وأنهم من يقيم الصلاة ويؤثر الدكات وهو ويركع ويسجد علي رضي الله عنه لكن ما يمكن أن نقول إن هذا خاص به لا يتناول غيره فعلي رضي الله عنه يسكن في الآية وأبو بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وخالد بن الوليد وغيرهم من الصحابة كلهم دخلوا في هذه الآية نعم وكذلك قول اولئك عليهم صلوات من ربهم الزبير قال رسول عليه السلام ان لكل نبي حواري حواري وان حوارية الزبير ومع ذلك هم يقولون ان زبير من ائمه الكفر لا حول العياذ بالله فاذا كان الزبير من ائمه الكفر وهو حواري الرسول صلى الله عليه وسلم وشاذ من الرسول يكون اصحاب الرسول الخاصون به هم أئمة الكفر وما ظنك برجل يكون أصحابه الخافشون به أئمة الكفر نعم يكون مثلهم يكون مثلهم إما بطريق اللزوم وإما بطريق الاستحاب ولهذا جاء في حديث وإن كان فيه نظر, نظر لكن المؤمن الرجل على دين الخريف أو المرء على دين خليلت فلننظر أحدكم من نخالب الحوالي الحوالي أصحاب الخاصة لا من الحصوصية وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة الله أعلم قيد سبحان الله عليك أيما أعلم عنصابا الرسول صلى الله عليه وسلم أولى عليه بحمزة إهدى فهم يقولون علي هو الذي أصيب بحمزة وهو الذي له هذه الآية فيكون من كذبهم وافترائهم يكون بن ابي طالب أشد حزنا على فقد مهله حمزة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب الله في ذلك فالمصاب به أعظم من أصيب به بلا شك هو الرسول عليه الصلاة والسلام. إيه نعم نعم. أيه نعم هم كثيرك. هم كذلك هم باطئ أمريهم بالحقيقة الكفر ما في إشكال إشكال. وليسوا يجمعون على أن يطالب آخر من رسول فقط يجعلون علينا أن يطالب إله كل شيء عشناه في اليمن مبين. معنى أنهم أنهم ساور على ما بطالب بالرسول عليه الصلاة والسلام. بالله نعم، بالله نعم، بالله نعم. ومما يقارب هذا القدر الوجود ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصادرين والصادقين والقانتين والامتقين والمستغفرين بالاسحار. إن الصادرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر. والمشدقين عثمان والمستغفرين علي وفي مثل قوله طيب هذا هذا الجهل أيضا لأن هذه الاوصاف يصح أن تنطبق على موصوف واحد أما نوزعها فهذا غير صحيح وأيضا الصابرين والصادقين والقانتين الذي يظهر أن القانث أفضل منه كيف يقولون الرسول في مرتبه الصبر وهذا مرتبة الصدق وهذا مرتبة القنوت نعم الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل من اتصر في عدى فهو أفضل الصادرين وأفضل الصادقين من الخلق وكذلك أفضل القانتين وهو أجود المنفقين حتى إنه يعطي عطاء من الفطر يخش الفقر عليه الصلاة والسلام وأما استغفاره فناهي كبير كان يسافر الله ويتوب اليوم مئة مره وكان يقوم الليل حتى يتتورم قدماء ويقول افلا اكون عبدا شكورا نعم وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه ابو بكر اشداء على الكفار عمر رحماء بينهم عثمان عليه <تصفيق> هذا هذا من التوزيع لكن هذا مو هذا راهب لكن تفسير قاصر بلا شك يقول محمد صلى الله عليه وسلم معه ان ابا بكر معه في الغار إذا يقول لصاحبي لا تعزم الله معه وعمر اشد اول كفار أشد اشد الناس في دين دي الله عمر عثمان مشهور بالرحمه واللي والعطف وركعا سجدا علي بن ابي طالب رضي الله عنه من الراتعين الساجدين لكن عثمان أيضا سهر عنه أنه كان يقوم الليل وأنه كثير القيام والمهم أن هذا خطر وأن قوله الذين معه يشمل كل الصحابه نعم وقوله أشداء على الاقتصار رحماء بينهم فراهم ركعا سجدا ينطبق على الجنة نعم نعم موالعيفس موالت غير روافط ننقال بالأي لغب لا الله قال هو علم و هنا قال كرام ربكة عم قال نعم نعم نعم نعم بكر لا <متحدث> منهم <متحدث> ما و ما <متحدث> ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر والزيتون عمر وطول سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي باعده صين من هذا الشيخة التين أبو بكر ها هذا فوست يعني هذا كات تصميم لجمع شغين كل عن عن التصميم نعم الزيتون عمر والثالث طور سني عثمان وهذا البلد عمين النبي طالب طال سماهم كلهم بمقول ومسكون نعم نسأل الله العظيم نعم الله الظهر والله لا تعلق عليه وإلا تأخر عن هذا تجزمهم لعله لما قدم التين وكان أبو بكر رضي الله عنه مقدما بدأ أبي. قال: مَنَمَّ أبو بكر أفضلهم. والله والله بدأ بالتين ثم بالزيتون. على حسب تقريبًا في سلاب الأفضلية. نعم. هذا عثمان. إيه. هو قال هذه أربعة كلمات. وهؤلاء أربعة. وهم ركبونها. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. يمكن ياتي الشمس ويضعها يقول هذا الرسول والقمر إذا تلاها ابو بكر بعده والنهار اذا جلاها عمر آه؟ والليل اذا عشاها يجب بعد رافض يقول هذا ليل مظلم ونفسه ومشهوره هذا عدل مخرفين توالد العياذ بالله فهو راى ان هذه الكلمات مرتبة وقال لا خل لا نخلي على هؤلاء الأربعة لأنهم مرتبون ما في المناسبة هذا نعم. نعم وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن ثارة تفسير لما لا يدل عليه بحال فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال وقوله والذين معه أشداء على الكفار وخماء بينهم فرهم رفعا سجدا كل ذلك نعذر للذين معه وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر والمقصود هنا أنها كلها صفات لمنصوف واحد صفات. صفات واحد وهم الذين معه ولا يجوز أن يكون كل, كل منها مرادا به شخص واحد وتتضمن تاره جعل, جعل اللفظ جعل. جعل. نعم جعل اللفظ المطلق منحصرا في شخص واحد كقوله نعم العام وتتضمن تعرف جعل الله المطلق العام منحصرا في من شخص واحد تقوله إن قوله تعالى تقوله قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد, أريد بها عليه وحده وقول بعضهم قول بعضهم إن قوله, إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده وقوله لا يفعل هذه قال بها بعضهم قال والذي جاء بالصدق وصدق به هذه نزلت في ابي بكر ولكن سبق لنا ان قوله نزلت في كذا يعني أنه داخل في معناها يكون تثيرا وعلى هذا فمن قال إنها, إنها نزلت أبا بكر يعني معناها أن أبا بكر رضي الله عنه يدخل في هذا في هذا الوصف والذي جاء بالصدق وصدق به ولا شك أن أول من يدخل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه جاء بالصدق وصدق به شهد لنفسه عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله حقا وأنه عليه <اليصدق> الصلاة والسلام مرسل الى جميع الناس وامر ان يقول ذلك ويا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا فكان جاء بالصدق وصدق به ايضا نعم وقوله لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اريد بها ابو بكر وحده ونحو ذلك وتفسير عطيه وتسفير ابن عطيه, عطية وامثاله اتبع للسنه طيب والذي قال اريد بها ابو نقول ان اراد على سبيل الحصر فخطر وان اراد على سبيل المثال فصحيح لنا ان نقول نزل بها ابو بكر يعني وفي امثالك ولكن ان اريد الحصر فهذا لا يجوز وهذه قاعده في التسفير انه لا يجوز ان يخصص العام ويحصر معناه الا بدليل فان جاء الدليل مثل قولها الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم ان الناس المراد بهم ابو سفيان نعم قد جمعوا لكم فخشوهم كما قلنا والا فان الواجب ابقاء العام على عمومه لان حصره في واحد من أفراده قصور في الترسيس وكما نعلم الجميع أن المفسر يجب أن يكون مطابقا للمفسر أما أن يخصص هذا لا يجوز، نعم كما أنه لا يجوز أن يعمم أيضا لا يجب أن يعمم إذا جاء نصر في شيء خاص لم يجوز أن نجعله عاما اللهم إلا عن طريق القياس إن كان مما يمكن في طيّه نعم. نعم ابن عطية وتصير ابن عطية وأمثاله أتبعوا السنة والجماعة من الجدّة من تفسير الزمق شديد. ولو ذكر كلام المو... كلام في نعم. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثور عنهم على وجهه المأثورة المأثورة في, في التفاسير عنهم على وجهه لكان احسن وأجمل فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير الماثوره وأعظمها قدرا ثم إنه طيب عندكم المأثورة عندكم يا عبد الرحمن بلحظ وهو من أجل اكتفاتي المعظورة وأعظمه واعظمها قدره ثم إنه يدع ما نقله قجرير عن الثلاث لا يحكيه بحال ويظهر ما يدعم أنه قول أنه قول محقق وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا وصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة وصولهم وصولهم وإن, كانوا من جنس ما قررت به المعتزلة وصولهم وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه ويغرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب فإن الزحابة والتابعين هذا من كلام الشيخ رحمه الله يدل على أن رجل موسى وعادل وأن الحق إذا كان ولو إذا كان من أهل البدع يجب أن يقبل وأن أهل البدع إذا كان بعضهم أقرب للسنة من بعض يجب أن يثنى عليهم بهذا القرب وأما أن نرد ما قاله اهل البدع ثنة وتصليلا حتى ما قالوا من الصواب ولو هذا قاله صاحب بدعة فهذا خطا لان الواجب ان يقول الانسان الحق اينما كان ولا ينظر الى قائله ولهذا قال يجب ان يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال انت اذا عرفت الحق بالرجال معناه انك مقلد محق لكن اذا عرفت الرجال بالحق وانه اذا كان ما يقولون له حقا فهم رجال محق هذا هو العدل فالشيخ الله يقول يجب ان يعطى كل الذي حق حقه حتى لو كان من أهل البدع وكان قريب من أهل السنة فإننا نعطيه حقه ونقول هذا المبتدع أقرب إلى من هذا المبتدع إينا